ذلك لانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قبا وربنا تبعث ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير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 عيالي الغيب والشهادة العزيز الحكيم